تعود بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوهُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ألفعتوا بالتوراة فاتبوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك, فأولئك إِذَا هُوَ الْمُعَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ مُبْعَلِ النَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غلي عن العالمين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ وما الله بغافلٍ عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمالكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم كتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقدكم منها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 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفون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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ مُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون ويكفرون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ اللَّيْلِ وَهُمْ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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُخْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 اتلو ما ينفقون في عاده الحياه الدنيا كما سالي دي كما سالي حين بي يا سر اصابت اصابت حوث قوم ظلموا ام بتوب اهلكت وَمَا وَلَمْ هُمْ لِلَّهِ وَلَا كَانُوا يُظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دونكم لا تَسْتَخِذُوا بِبَانَةٍ مِنْ قَوْمِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وَدّ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَبْوَائِهِمْ وَمَا كَنَّ فُتُورُهُمْ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 وَإِذَا لَكُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَلَوْا أَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْخُدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَشُؤْهُمْ وإن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 والله سميع عليم إذ عم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٍ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلات من الملائكة منذلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِقُمْسَةٍ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَوَاَمِينَ وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقُضَىٰ عَطَاءً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَوهُ أَوْ يَسْدِيتاُمْ بَيْنَ قَلْبِهِ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور وحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مباعفا واستقوا الله لعلكم تذبحون واستقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغذر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اِنَّ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ فَتَخَالَتْ لِمَنْ قَدْ لِكُمْ سُنَنٌ عُمْ بَسِيرٌ وَفِي الْأَرْضِ تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ هذا بيان للناس وهدى وموحظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحط الله الذين آمنوا ويمحط الكابرين وَذبكُم ن تَدغُل جََّ تَولََّ يَعلَمِ اللهُ الَّين وَلََّ يَعلَ اللههُ الذي جادِنكمُ قد sama da المuta qqقد wa ay fu Haقد wa ayث أن تلقوه فقد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 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِذًا فَحْكُمُ الْمُؤْمِنِينَ يُرِدْ بِسَوَاءٍ غَيْرَ أَن مِنْهَا ومن يريد ثواب الاخره مؤتيه منها وصلج الساعه كليم وكعذ نبي وكعذ ان نفي قتل معه ربيون كثير وكائن من نبي قاتل معه ربيون كثير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ بِهِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا أَضَعُهُ وَمَا السَّكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَبِنَا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِثْغِفْ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَاِقْدُرْ أَقْدَامَنَا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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يعطوكم على اعقابكم بتنقلبوا خاسرين وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاطِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا بِاللَّهِ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه بالنار وبإتمث والظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشَرَّكُمْ وَتَنَازَعْتُمْ بِالْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مَا مَنْ يُرِيدُ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَلْيَعْمَلْ لَهَا وَمَنْ يُرِيدُ الدَّارَ الدُّنْيَا فَلَنُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ والله فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم بأخراكم فأسابكم غنماً بغن لكي لا تحذنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبيرٌ بما تعملون ثم أندل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشا يَا غَشَاوَةَ إِذَا تَمَّ بِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ عَنْ أَمْرِهِمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الحق ظن يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم يخفون في أنفسهم ما لا يردون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قطوركم وليمحط ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تفونوا فالذين كفروا وقالوا وطالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا قد أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماكوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي الله بما تعملون بصير ولا ان في سبيل الله او متتم لبغفراه من الله ورحمه خير من ما تجمعون. ولئن ميتم او قتلتم لإلى الله تحسرون. فبما رحمة من الله لنت وَلَوْ كُنْتَ فَرَّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْرُوا مِنْ حَوْلِكِ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم وإن يهضركم فمن ذا الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي إن أن يضل ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع ربوان الله كمن باء بتخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم دوجات عند الله والله بصير بما يعملون لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُذَكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اولم ما اصابتكم مصيبه قد عصبت مثلها قلكم اننا هذا قل هو من عند إن الله على كل شيء قدير وما أقضىكم يوم الرصف الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا فَكُنْ فِي حَذَرٍ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعُوا أَلَو لَوْ نعلم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 قل فادرأوه عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحذبن الذين كتلوه في سبيل الله أمواتا الاحياء ام ان ضربتهم مذقوم فريحينا بما آتاه الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلبهم ألا خوض عليهم ألا خوض عليهم ولا هم يحذنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الَّذِينَ اتَّبَعُوا الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاَخْشَوْهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا ربوان الله والله ذوه فضل عظيم إنما ذلك ذو اولوا اولياء تارعون في الكبر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا نريد الله ألا يجعل لهم حظا في ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَضِيقُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ما كان الله ليدوى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وَلَكِنَّ اللَّهَ أَهْدَى تَبِيعَ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُقْمِلُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوكون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِنْ يِرَادُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْمُ وَاللَّهُ بِمَا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ هَذَا كِتَابٌ مَّا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْعِندِ آبِ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 الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُمْ نَارُ قل قد جاءكم أسلٌ من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبجنات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب كل نفس زايله يتقون موت وائن لما توفون يوم القيامه فمن تُحجِحَ عن النار وأُدخِلَ الجنَّةَ فَقَدْ فَال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تظلموا في آلكم وانفسكم ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشرفوا ومن الذين اشرفوا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْسَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لتبيننه لِلنَّاسِ وَلَا تَفْكُمُونَهُ فنبقوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحكمن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا صَلَاةً تَحْسِبُ انَّهُمْ بِمَفَادَتِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ بَلْ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ والله على كل شيء قدير في غلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لآيات لأولي الالباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنود قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا كمن تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من رَبَّنَا إِنَّ ذَا فَمِعْنَا مُنَادِيًا لِلْإِيمَانِ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا لِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فاغذر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على وصولك ولا تخزينا يوم القيامه ان لا تخلف اليع أني لا أضيع عمل عامل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم, بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوه من جيارهم وأودوا وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لا مكثرًا عنهم فجآتهم ولا دخيلًا نهم تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت الأنار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرؤ أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع فليل ثم مأواهم جهنم ثَوَى رَبُّهُمْ لَهُمْ دَنَّات لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِي نَفِيَا حُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارُ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 لا يثن نبي آيات الله فمنن قليلا اولى لك لهم اجرهم عند ربهم ان الله عسير الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من الله الرحمن الرحيم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 اقوال الذي ستا به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واعطوا اليتامى ولا لهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموال إنه كان حوباً تبيراً وإن خذتم ألا تقسطوا في اليتاما فانفحوا ما ضاب لكم فانكحوا ما أضاب لكم من النساء مثناء مثناء وتلاث ورباء فإن خدتم ألا تعبلوا فواحدةً أو ما ملكت ذالِكَ ادْنَا اللَّهُ تَعُولُ وَآتُكُمْ نِسَاءَ أَخْدُ قَاتِهِنَّ نِحْلَة فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ تِلْكَ النِّفَاسِ نَفْسًا بكلوا. فكلوه هنيئاً مريئاً ولا تؤسوا السفها التي جعل الله لكم قيماً واردقوهم بيها واكسوهم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِالْيَتَامَىٰ حَافِظُوا حَتَّىٰ بُلُوغَهُم ۚ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ غُلاَمًا فَأَسْتَوْفُوا لَهُ أَخْدَانَهُ ۚ ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفذ ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفاء بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وَالَّذِينَ إِذَا مَا تَرَى كَلَامَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْ مَا صَلَّى نصيباً مفروضاً وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساشين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلبهم زرية ضعافاً خافوا عليهم لو تركوا من خلبهم زرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله قَالِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا انما ما ياكلون في بطونهم نار فسيقلونا سعيرا يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن لتا ام بوقفتين الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن لساء فوطت نتين فلو أن ثلثاء كانت واحدة فلها وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ إِثْمًا لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فإن كان له إخوة فلأمه الثدث من بعد وصية يوصي بها أودين آباء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 ولكم نصف ما ترك أدواجكم إن لم يكن لهم نولد فإن كان لهم نولدهم فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها او بيد وله أن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله من بعد وصية إن توصون بها أو دين وإن كان رجل يورد كغالة أو وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم فركاء في السلس من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يُطِع الله ورسوله ندخله جنات ندخله جنات إن تجري من تحتها الأنهار خالدي نبيا وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حجوده ندخله نارا ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيط والتي يأتينا الباحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِمُوا عَدْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيِمًا إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَهِ الذين يعملون السوء ابي جاءلات ثم يتبون من قريب ثم يتبون من قريب فاعلاه يقبل الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن بعد أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال دوج مكان دوت وآتيتم وآتيتم إحداهن صنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاً كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْ فَمِهِ صَفْغًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا عَنَى كَحَبَ كُمْ مِنَ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ من وَأُمَّاتُ مُثَائِكُمْ وَرَبَائِدُكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ دِثَائِكُمْ اللَّاتِ إِذْ وإن لم تكونوا دخلكم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف